وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير بلغ رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطبتم وطاب من شاكم من الجنة منزلا والله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك وفي هذه الأمسية الطيبة على ذكره وعلى دعائه أن يجمعنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر بنبينا صلى الله عليه وسلم ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا الطيبة ومسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا عز وجل ومع اللقاء الخامس عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكنا قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن سورة التكاثر وعشنا مع آياتها الكريمة فلقد, فلقد نقلتنا من الدنيا إلى القبور وذكرتنا بما ينتظر البشرية كلها من النعيم أو من الجحيم وختم الله عز وجل تلك الصورة تلك الصورة المباركة على تأكد تحقق السؤال ووقوع الحساب والجزاء وفي هذه الأمسية الطيبة سنعيش سويا مع سورة أخرى لا تقل تأثيرا عن سورة التكاثر إنها سورة تزلزل القلوب الغافلة إنها سورة تحرك القلوب المؤمنة إنها سورة تذكر حال الناس وتصف حالهم إذا خرجوا من القبور وتذكر هيئتهم يوم البعث والنشور إنها سورة تنبه الغافلين وتوقظ النائمين وتحذر الغافلين عن طاعة رب العالمين إنها سورة تقرع القلوب قرعا وتهز الأفئذ تهزا إنها سورة تنقلنا مرة أخرى من الدنيا إلى الآخرة من جو الدنيا العفن الآسن إلى جو الآخرة الزاهر إنها سورة القارعة وما أدراكم ما سورة القارعة سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وليس لهذه السورة المباركة سبب خاص نزلت من أجله فنزولها إذا ابتدائي وليس سببي يقول تعالى فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة هكذا بلا مقدمات لم تبدأ السورة بأمر ولا نهي ولا بنداء ولا خطاب بل إن بدايتها وكأنها قذيفة تسقط على الرؤوس القارعة ما هي هذه القارعة؟ إنه اسم من أسماء يوم القيامة القارعة هي التي تقرأ القلوب بأفزاعها القارعة هي التي تقرع الناس بأهوالها والله جل وعلا سمى يوم القيامة بأسماء متعددة فلقد سمى يوم القيامة بالقارعة لأنها تقرع الناس بأهوالها وأفزاعها والقارعة من القرع والقرع هو الضرب الشديد فهي تقرع القلوب وتضرب الأفئدة وتقرأ الناس بأهوالها إذا ما حلت ووقعت وسما ربنا يوم القيامة بالواقعة فقال تعالى إذا وقعت الواقعة وذلك لتحقق وقوعها وسماها بالحاقة وذلك لتحقق وقوعها وكذلك لتحقق الوعد والوعيد فيها لتحقق وعد الله في العباد المؤمنين الموحدين وتحقق الوعيد على عباد الله الكافرين المعاندين وسماها بالطامة لأنها تطم وتعم الجميع بأهوالها وسماها بالآزفة وذلك لقرب وقوعها وها هنا سما سورة في كتابه بسورة القارعة وبادأها ب... بهذه البداية المفزعة إنها والله سورة تبكي العيون وتحزن القلوب وتوقظ جذوة الإيمان في نفوس المؤمنين القارعة وقد يراد بالقارعة عند العرب المصيبة العظيمة والبلاء الشديد الذي يقع على الإنسان في هذا الدهر وفي هذا الزمان كما في قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قارعة أو تحل قريبا من بابهم القارعة ما القارعة والاستفهام هنا للتهويل والتفخيم ما القارعة القيامة ما القيامة ما هو هذا اليوم ما الذي يحصل فيه ما, الذي س... ما هو الذي سيحدث فيه القارعة ما القارعة أمور عظيمة تحصل في هذا اليوم أعظم من أن يوصف وأكبر من أن يخيل شيء يفوق خيال الإنسان يخرج الكون كله عن نظامه الذي حده الله له في هذه الدنيا فإذا أنت ترى الأجرام والأمور العظيمة تذهب هباء منصورا ترى الحوامل قد وضعت أجنتها والمراضع قد تخلت عن أولادها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 عيشوا معي بأرواحكم هيا بنا لنعيش بعض أحداث يوم القيامة تعالوا بنا لنعيش سويا بعض أحداث وأهوال القارعة فمثل لنفسك أيها, مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس الدنيا حتى على رؤوس العباد تسير وإذا الكواكب تساقطت وتناثرت ورأيتها بعد الضياء كجور وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل السعير تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل العذاب زفير وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور يخاف بلا ذنب جناية فكيف حال المقصر المغرور وإذا الجليل طوسم بيمينه طي السجل لكتابه المصطور وإذا الجليل طوسم بيمينه طي السجل لكتابه المصطور وإذا الجنال تزخرفت وتزينت لفة على طول البلاء صبور القارعة. إنها تقرأ القلوب بأهوالها القارعة إنها تفزع الألباب بفزعها ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك يا محمد عن القارعة وإذا جاء في كتاب الله عز وجل وما أدراك بصيغة الماضي فهو يدريه وإذا جاء بصيغة المضارع فهو لا يدريه وهذه قاعدة في هذا الباب إذا قال ربنا وما أدرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدريه والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم القارعة جاءه العلم من ربه في الكتاب الذي نزل عليه وفي الوحي الذي أوحاه الله إليه ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن وصفا دقيقا أما إذا جاء في كتاب الله وما يدريك فإنه لا يدريه مثل قوله تعالى عن ساعة وقوع القيامة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إذن هو لا يدري وقت وقوع الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ما أدراك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن القيامة وعما سيحدث فيها الكل يتغير إذا ما وقعت الواقعة وإذا ما قرعت القارعة كل شيء يخرج عن نظامه المعهود كل مخلوق يلحقه الفزع والهلع فتتفطر السماء وتنشق الأرض وتتساقط الكواكب والنجوم وتسير البحار وتحشر الوحوش وتفزع الملائكة ويخاف الأنبياء والمرسلون القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ثم بعد هذا الاستفهام الذي جاء للتهويل والتفخيم والتشويق أيضا بدأ ربنا تبارك وتعالى بوصف بعض مشاهد هذه القارعة فبدأ بوصف عباده كيف سنكون يوم القيامة؟ اسمعوا أيها الناس يوم يكون الناس كالفراش المبسوث يوم يكون الناس كالفراش المبسوث وذلك إذا ما خرجوا من قبورهم أحياء بعد أن رد الله عليهم الحياة يبعثون ويخرجون من القبور والأجداث كأنهم فراش مبسوث والفراش جمع فراشة وهو طائر معروف بين الحشرة والطيور ومعنى مبسوث أي منتشر ومتفرق يوم يكون الناس كالفراش المبسوث يخرج الناس من قبورهم فزعين هلعين خائفين يتوجهون في كل جهة الكل يريد النجاح الكل يبحث عن الخلاص إنه منظر منوّع ترى بعض الناس يخرج من قبره فيذهب يمينا والآخر يذهب شمالا والآخر قد سقط على وجهه وذاك يصرخ ويبكي ما الذي حدث وما الذي جرى إنها القارعة إنها القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فلا يذهب أحد في جهة أخيه ولا جهة صاحبه الكل يريد أن ينجو والكل يريد أن يفوز بنفسه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ووصف ربنا عز وجل عباده أيضا في سورة أخرى في سورة القمر بأنهم كانهم جراد منتشر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ولا تعارض بين النصين ولا تناقض بين الآيتين لأن ذلك مستحيل في كلام رب السقلين عز وجل فوصف ربنا تبارك وتعالى عباده وصفهم بأنهم يبعثون من القبور كانهم فراش مبسوث كالفراش المبسوث المنتشر المتفرق والجراد المنتشر في كسرته فهم ينتشرون ويتفرقون وأعدادهم كبيرة يركب بعضهم على بعض كغوغاء الجراد يوم يكون الناس كالفراش المبسوث يا له من منظر يا له من مشهد كل إنسان يفكر في نفسه لا يفكر اب في ابنه ولا ابن في أبيه ولا تفكر أم في ولدها ولا ولد في أمه لماذا؟ لأنها القارعة القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبسوث أما عن بقية المخلوقات فإن الله جل وعلا ذكر عقب ذكر الناس أعظم ما خلق أو من أعظم ما خلق على وجه هذه الأرض إنها الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن أي كالصوف كما قال قتاده ومجاهد وعكرمه والسعيد بن جبير والحسن البصري وهو قول جمهور المفسرين فالعهن هو الصوف ومعنى منفوش الممزق المنصل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش تكون الجبال كالصوف الممزق الذي تناثر وتنصل الجبال الشم الراسيات الجبال العظيمة الجبال الشاهقة التي تنطح بقممها السحب هذه يحولها الله عز وجل إلى صوف منصل وإلى صوف ممزق وتكون الجبال كالعهن المنفوش لماذا؟ لشدة الهول الذي وقع عليها لشدة فزعها, فزعها يقول الصاوي رحمه الله تعالى وإنما جمع الله تبارك وتعالى في ذكر حالي القارعة وبعض مشاهدها بين الناس والجبال من اجل ان يبين ان هذه الجبال لهول القارعة تصير كالصوف المندوف والصوف المنفوش فاذا كانت الجبال على عظم الكلام للصاوي فاذا كانت الجبال على عظمها وارتفاعها وصلابتها تصير كالعهن المنفوش وكالصوف الممزق إذا كان هذا يحدث للجبال فكيف بالم... وهي غير مكلفة لا بالحلال ولا بالحرام ولا بالعبادة ولا بأي, غ... ولا بأي شيء من ذلك فكيف بأهل التكريف كيف بالمخلوقات الضعيفة كيف بالنساء وبالرجال إذا كان هذا يقع للجبال فكيف بالنساء وبالرجال الله أكبر إن الهول والله كبير إن الفزع والله عظيم خاب وخسر من جاء في ذلك اليوم ولم يكن من المؤمنين الصادقين هلك والله من كفر برب العالمين يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش منظر إلى قوله تعالى يوم يكون الناس الناس جميعا كلهم يخرجون على هذه الحال يتحقق فيهم وعد الله تبارك وتعالى مؤمنهم وكافرهم ثم بعد ذلك يتغير حالهم فينجي الله عز وجل المتقين بمفازتهم ويختلفون في حشرهم لكن أهل المعاصي والذنوب والكفر والشرك فإنهم يبقون في فزع وهلع مستمر وتكون الجبال كالعهن المنفوش وذكر الله تبارك وتعالى الجبال في آيات كثيرة من كتابه وصفها بأوصاف متعددة حينما تكلم عن يوم القيامة فإن الجبال أيها الأحباب تمر بعدة أطوار يوم القيامة ذكرها سبحانه جل شأنه في سورة طاها فقال عز من قائل ويسألونك عن الجبال يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يسألونك عن الجبال كيف يكون حالها يوم القيامة فقل قل لهم إن ربي ينسفها نسفا ينسفها نسفا يدكها دكا لا يترك فيها شيئا فيذرها أي الأرض كما قال ابن كثير فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يذر الأرض ويتركها مستوية لن خفاض فيها ولا ارتفاع لا جبل ولا هضبة ولا وادي ولا شيء حتى لا يخفى إنسان على الله وحتى لا يظن إنسان أنه سيختبئ من الله تبارك وتعالى ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال سبحانه وتعالى ذاكرا لطور آخر من أطوار الجبال التي تمر بها يوم القيامة قال في سورة الكهف ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال يسيرها الله تبارك وتعالى كيف يسيرها كما قال في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون وقال سبحانه في سورة الطور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يحصر لها من الفزع والهلع وشدة الهول ما يفتتها ما يفتتها يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اي كالرمل المتهائل الذي تفتت وقالت تعالى عنها في الواقعة وبست الجبال بسا اي دكت دكا حتى صارت كدقيقة البسيسة كما تعرفون وهي لغة عربية وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا بل إن من شدة الهولي الذي يلحق الجبال أنها تتلاشى ولا تبقى أبدا ولا, ي... ولا تبقى أصولها ولا أوعارها حتى تصير وكأنها سراب إذا رآها الإنسان من مكان بعيد يظن أنها موجودة ولكنها قد زالت زالت لعظم القارعة ولعظم الطامة والصاخة والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا والسراب كما قال ربنا يحسب أن الإنسان فيه شيء فإذا ما جاءه لم يجده شيئا حال الضمآن <تصفيق> الذي يرى السراب فيظن, فيظن أنه ماء وأنه غدير وأنها بحيرة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فو... فوفاه حسابه والله سريع الحساب يوم يكون الناس كالفراش المبسوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أرأيت أيها المسلم إلى سلسلة جباله ملايا أرأيت إلى سلسلة جبال برني أرأيت إلى سلسلة جبال الآلب كلها ستكون كالعهن المنفوش بأمر الله عز وجل إذا ما قرعت القارعة وطمت الطامة وحقت الحاقة وفخت الصاخة ووقعت الواقعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فإذا كان هذا كما قلت في الجبال فكيف بما دونها في الخلق كيف بما دونها في الضعف كيف بالأجسام النحيفة والمخلوقات الضعيفة كيف في بقية الأجرام كيف بالكواكب والنجوم كيف بالشمس والقمر الجبال تتفتت الجبال تبس الجبال تذهب هباء منثورة فكيف بالأبدال كيف بالشحوم واللحوم كيف بالعظام الرقيقة وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم جعل الله عز وجل يذكر حال الفريقين من عباده بأن منهم سعيد ومنهم شقي. على نحو ما حصل لهم من هذه الأهوال والأفزاء فيقول ربنا فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه وهذه آية مستقلة فأما من ثقلت موازينه من ثقل ميزان حسناته وأثبت الله تبارك وتعالى في هذه الآية أقوع الميزان يوم القيامة فالميزان أمر ثابت في الكتاب والسنة وكاد كاد أن ينعقد الإجماع على ثبوته فأما من ثقلت موازينه بأي شيء بالحسنات والأعمال الصالحات جعلني الله وإياكم ممن يسقل ميزانه بالحسنات ممن يسقل ميزانه بالحسنات والأعمال الصالحات وممن ترفع له الدرجات إنه خير مسؤول فأما من ثقلت موازينه إن ساعة الميزان لا بد منها فهيا بنا لنعيش تلك الساعة العصيبة هيا بنا لنسمع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن حالك إذا ما وقفت بين يدي ربك لتحضر الميزان اسمع إلى هذا الحديث الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيه الميزان وهو قد رواه الإمام الحاكم رواه الحاكم وصحح إسناده الألباني وهو مخرج في السلسلة وغيرها من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأراضين لو سعت لو وزنت فيه السماوات والأرض لو سعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الملك لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك تخيل معي عظمة هذا الميزان عظمة هذا الميزان لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع كل ذلك في الميزان لوسعها انه ميزان يختلف تماما عن موازين اهل الدنيا انه معيار ومكيال يختلف تماما عن معايير ومكاييل أهل اهل الدنيا ان ميزان الله عز وجل لا يقبل الغش لا يقبل الغش ولا يقبل الظلم ليست كموازين اهل الدنيا التي تضرب وتستعمله للتطفيف والتصيف وفي البخس وفي غش الناس في الأخذ والعطاء وفي البيع والشراء إن قانون هذا الميزان إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أزرا عظيما ملك تقوم الحادثات ملك تقوم الحادثات لوزنه ولكل شيء له ميزان وكل حادث له ميزان تتصرف المخلوقات في ملكوته ولكل شيء مدة وأوان قال جل وعلا ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين قال أهل العلم ويقع الميزان بعد الحساب فإن الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها وقال أهل العلم إن الميزان يكون قبل المرور على الصراط فهي مرحلة من مراحل الدار الآخرة تكون بين المرور على الصراط وبين الحساب فبعد أن يحا... تحاسب الخلائق كلها وبعد أن ترد المظالم والحقوق إلى أصحابها يأتي دور وزن الحسنات والسيئات ليقع الجزاء بحسب هذا الميزان الذي لا يقبل التغيير ولا, ولا, ولا تطفيف فيه ولا بخس فيه لأن الذي يتولى وزن الأعمال هو الواحد القهار الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فأما من ثقلت موازينه وما خالف في ثبوت الميزان إلا المعتزلة وفئة قليلة من أهل السنة والجماعة وقولهم مردود باطل لأن الأدلة على خلافه ولقد نقل الحافظ بن حجر عن الزجاج انعقاد الإجماع على ثبوت الميزان وأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان ويميل بالأعمال وقال الإمام أحمد رحمه الله من لم يؤمن بالميزان فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فقد رد على الله تعالى خبره والله ورسوله ذكر لنا الميزان وقال صاحب شارح العقيدة الطحاوية ودلت السنة على أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان وقال عبد الله بن عباس وتبعه في ذلك الحسن البصري أن الميزان له كفتان ولسان يوزن به الحسنات والسيئات وقد يقع إشكال على بعض الإخوة والأحباب فيقول هل الميزان واحد أم أنه متعدد وقد لا يتنبه إلى ذلك إلا بعض طلبة العلم فإن الرب تبارك وتعالى ذكر الميزان بصيغة الجمع فأما من ثقلت موازينه وقال ونضع الموازين القصد ليوم القيامة وقال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فذكر ربنا عز وجل الميزان في كتابه الكريم بصيغة الجمع وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بصيغة الإفراد ولا تناقض بين القرآن والسنة لأن الكل من عند الله وطريقة الجمع كالتالي فالميزان واحد الميزان واحد الذي له كفتان مشاهدتان وله لسان والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات لكن الموزونات متعددة والموزونات مختلفة ما هي هذه الموزونات يا ترى ستوزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العباد وبعض الناس من يوزن بنفسه وعمله وصحائفه وبعض الناس من لا يتحقق فيه ذلك واختلف أهل العلم رحمهم الله هل كل الناس يوزنون بالأعمال والصحائف والأبدان بلا استثناء أم أن ذلك بحسب الأحوال وبحسب الأشخاص العلم في ذلك عند الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى ذكر نصوصا في كتابه أن الأشخاص سيوزنون وأن الأعمال توزن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأشخاص أيضا سيوزن وبعض الصحائف سيوزن والكل من عند الله يحتمل أن يقع ذلك عليك وعلى كافة الناس ويحتمل أن يقع ذلك على بعضهم فأما من ثقلت موازينه إن ساعة الميزان أيها الأحباب من أخطر ساعات يوم القيامة تصور نفسك الآن وأنت ماثل بين يدي الله عز وجل ليدعو الله تبارك وتعالى بالحسنات وبالسيئات ذهبت الأموال وراحت التجارات وبادت الشركات وولت الوزارات والرياسات ولم تبقى إلا الحسنات والسيئات وأنت ماثل بين يدي الله عار الجسد مكشوف العورة قلبك يكاد يخرج من الفزع والهلع والخوف والرعب والميزان أمامك وقد وزنت أعمال عباد قد سبقوك فمنهم من ذهب به إلى النار ومنهم من ذهب به إلى الجنة وجاء دورك الآن لتوزن حسناتك وسيئاتك تذكر يوم تأتي الله فردا وقد وضعت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطائي تذكر تلك اللحظات تذكر لحظة الميزان فلقد أفزعت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات خدمه عشر سنوات عشر سنوات بأيامها وليليها بثاعاتها وثوانيها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له والحديث رواه التلمذي وصحاحه الألباني وقال يا رسول الله أتشفع لي يوم القيامة؟ اشفع لي قال إن ذلك كائن إن شاء الله فقال أنس يا رسول الله إن احتجتك أين أطلبك؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اطلبني عند الصراط اطلبني عند الصراط قال يا رسول الله فان لم اجدك قال اطلبني عند الميزان اطلبني عند الميزان قال يا رسول الله ان لم أجدك قال اطلبني عند الحوض فإني لا افارق هذه المواطن الثلاثه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم هذا من شده خشيته واسفاقه على امته يتنقل بين هذه المواطن الثلاثه بين الصراط والميزان والحوض يريد ان يروي الأمة يريد أن ينجي الأمة في ساعة الميزان يريد أن لا تسخط أمته من فوق الصراط صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت احمد لي نبيا هكذا صلى الله عليه وسلم عظم ساعة الميزان فتذكر تذكر أيها العبد ساعة الميزان ساعة أن توذن الحسنات والسيئات وأنت أشد ما تكون حاجة إلى حسنة واحدة لأنه بحسنة واحدة قد تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض وذلك متى إذا ما ثقلت موازين حسناتك وقد تذكل الموازين بحسنة واحدة بحسنة واحدة قد تذكل الموازين يذكل ميزان الحسنات فتفوز فوزا لا يضاهه فوز وتسعز سعادة لا يضاهيها سعادة نعم أيها الأحباب وقد يهلك العبد إذا ما خفت موازين الحسنات إذا ثقلت سيئاته والعياذ بالله فإذا قال قائل بالله عليك هل لك أن, أن تذكر لنا بعض ما يسقل موازين الحسنات إنه سؤال عليك أن تحرص عليه إن الناس اليوم يحرصون على ارتفاعي العملة الصعبة أهي في صعود أم في نزول في البنك والشارع وفي السوق السوداء الناس يبحثون اليوم عن غلاء المتاع وعن بخص المتاع ولا يبحثون عما يثقل موازينهم عما يثقل موازينهم وعما يكون سببا لنجاتهم فأما من ثقلت موازينه فما هي هذه الأشياء التي تثقل الميزان يوم القيامة أولا بعض الأذكار الشرعية التي جاءت عن سيد البرية صلى الله عليه وسلم تثقل الميزان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا لهما من كلمتين أشق عليك أن تذكر ربك بهذا الذكر أن يلهج لسانك بهذا النوع من التسبيح كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الم... خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم احرص على أن تذكر ربك بهذا الذكر بل جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض الحمد لله وحدها تملأ الميزان يا لفضل الله ما أعظمه يا لفضل الله ما أعظمه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله تملأ الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان ومما يثقل الميزان أيضا يوم القيامة بعض الأوقاف التي يرجو بها الإنسان وجه الله عز وجل وهو بعض أنواع المال الذي يتركه الإنسان كوقف لله يدر عليه الحسنات ولا يتوقف نفعه كبعض الصدقات الجارية كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله من احتبس فرسا في سبيل الله اي اشترى فرسا وحبسه واجعله وقفا في سبيل الله عز وجل ليخدم دين الله تبارك وتعالى ويقاس على الفرس السيارة والمركب وسأذكر الحديث ثم أعود إلى بعض أحكامه من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده أي بثوابه كان شبعه وريه وبوله وروسه حزن حسنات في ميزانه يوم القيامة كل ذلك يكون في ميزان حسنات صاحبه شبعه ريه بوله روثه حركته كل ذلك يكون في ميزان حسنات هذا الواقف الذي أوقف هذا الفرس في سبيل الله ويقاس على الفرس الدواب التي يستعملها الناس والرواحل التي نركبها اليوم من السيارات وغيرها إذا ما أوقفت سيارة على طالب علم أولى انسان داعية إلى الله يتنقل بها ويتحرك بها ليبلغ دين الله تبارك وتعالى أو ليتعلم العلم الشرعي فأبشر بهذا الثواب فإذا كانت لك سيارتان أو أكثر او استطعت أن تشتري سيارة ولو متواضعة فتهبها لبعض طلبة العلم أو بعض الدعاة إلى الله جل وعلا فبادر بذلك فأن ذلك مما يثقل موازينك يوم القيامة فأما من ثقلت موازينه ومما يثقل الميزان أيضا ومما يثقل الميزان أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق حسن الخلق أثقل ما يكون في الميزان أن تحسن أخلاقك أن يكون لك خلق حسن لا تستهن بهذا ان صاحب الأخلاق الحسنة لا يصل بأخلاقه الحسنة درجة القائم ودرجة الصائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الحسنة من أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وإننا اليوم نرى نسبة التدين ترتفع ولله الحمد إلا أننا نفتقد, نفتقد الأخلاق الحسنة والأخلاق الحميدة فظن كثير من الشباب هداهم الله عز وجل أن الإسلام مجرد إصلاح ما بينك وبين الله ونسي أن الإسلام إصلاح بين العبد وربه وبين العبد وعباد الله عز وجل فبعض الناس وبعض الشباب تجده يحافظ على العبادات يحافظ على الصروات يحافظ على الرواتب وعلى السنن لكنه مصاب بداء الكبر قلبه كقلب فرعون أو قارون لا يسلم على إخوانه يكشر في وجه إخوانه يرى نفسه وكأنه على استحاب لماذا كل هذا؟ إذا ما كلمته عبس في وجهك لا يتحلى بأخلاق كريمة ولا خصال طيبة وهذا يخشى عليه فإن أثقل ما يكون أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فليتشبه به ظاهرا وباطنا لا تكفي اللحية والقميص بل لا بد من إصلاح السريرة، وإصلاح القلب، وإصلاح الخلق، وهذا قد يكون أوجب من المظهر، وكل مهم في هذا الدين، إذ لا قشور فيه، قال ربنا عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، جعل الله خلقي وخلقكم القرآن بمنه وكرمه ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق أيها الأحباب أيها المسلمون يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان يا من من الله عليكم بهذا الدين أزدد لله شكرا أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أعظم شرائع دينه وجعلنا من أهل التوحيد فإن أثقل ما يكون وأثقل شيء في الميزان أيها الأحباب هو التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى اسمعوا لهذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي والحاكم وابن ماجه والصححة الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا أي تسعة وتسعين ملفا وكتابا قد ملئت بالحسنات والسيئات فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر فيخشى هذا العبد ثم يقول ربنا عز وجل لعبده عبدي عبدي احضر وزنك انسيت من ذلك شيء اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول الرب عز وجل ولكن لك اليوم عندنا حسنة فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد العبد هو رسوله فيقول العبد وما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات يا رب فيقول الرب عز وجل أحضر وزنك فإنك لا تظلم اليوم يقول الحبيب فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات التسعة والتسعون التي كل واحد منها مثل مد البصر وقد ملئت بما ملئت يوضع كل ذلك في كفة يقول الحبيب فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يسقل معصم الله شيء الله أكبر إنه التوحيد الخالص إنه التوحيد الذي ما خالطه وما شابه شيء من أنواع الشرك فالتوحيد ليس مجرد كلمة يرددها اللسان إن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قول يسير على الألسن قد يتلفظ بذلك الكافر فيقولها المنافق ويتلفظ بها الزنديق ويقولها الملحد لكن لا بد من أن تتحقق شروطها وأن تنتفي موانعها لأن لها شروطا ولها نواقضا فلا بد من أن يموت الإنسان أماتني الله وإياكم على التوحيد الخالص فليست المسألة مجرد ترداد كلمة لأن الكثير من الناس قد أصيب بعقيدة الإرجاء المدمرة فظن أن مجرد قول لا إله إلا الله يكون بذلك من الناجين الفائزين من العذاب يوم القيامة وهذا سوء فهم وخطأ كبير هذه أمور تثقل الميزان يوم القيامة فأما من ثقلت موازينه إذن توزن الأعمال توزن الصحائف تثقل الموازين بل جاء أيضا في كتاب الله جل وعلا وسحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يوزنون يوزن العبد كله ويوضع في الميزان فقد تكون أيها العبد ممن سيوضع في الميزان وإن الميزان الذي يخفض ويرفع عند الله عز وجل ليس هو الدينار والدرهم كما هو ميزان الناس اليوم فإن الناس أكبرهم فضلا وأعظمهم قدرا في هذه الحياة من ملك أكثر من ملك أكثر ومن ملك أو حكم أو تسلط أما ميزان الله عز وجل فإنه معيار لا يتخلف وإنه معيار لا يخطئ كله عدل وكله قصطاص المستقيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يوضع هذا الرجل العظيم الجثة العظيم الهامة المفتول العضلات الطويل الثقيل في الميزان في موازين الدنيا لو جلس ووقف على ميزان من موازين الدنيا قد يكسر إبرة الميزان لكنه عند الله لا يزن جناح ذبابه لماذا؟ لأنه لا وزن له وإنما الوزن الذي يثقل ويخف إنما هو عائد إلى الإيمان والعمل الصالح عائد إلى تقوى الله تبارك وتعالى وانظر إلى هذا الرجل النحي الجسم الرقيق العظم ولكنه عظيم الإيمان كثير الأعمال الصالحة يوضع في الميزان فيرجح الميزان به جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث زر بن حبيش رضي الله عنه قال صعد عبد الله بن مسعود يوما شجرة, آراك شجرة عود الاراك ليجني أراك فهبت الريح فكاد أن يسقط كادت الريح أن تكفئه فضحك القوم فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما تضحكون مما تضحكون ما هو الشيء الذي أضحككم فقالوا يا رسول الله نضحك لرقة ساقيه لدقة ساقيه ما ضحك سخرية وإنما لخفة وزنه أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده هاتان الساقان لهما أثقل في الميزان من جبل أحد جبل أحد رجل ابن مسعود أثقل من جبل أحد في الميزان لماذا لأنه الصادق المؤمن المخلص الذي آمن بالله ورسوله وآثر الله والدار الآخرة وباع نفسه لله تبارك وتعالى فتعلم العلم حفظ القرآن وحفظ التفسير وتفقها في دين الله وشهد له بالعلم وعلقت له هذه الشهادة وهذا الوسام وراح يعلم الناس فأخرج لهذه الأمة أكرمة وغيره وغيرهم من من تلاميذ التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الرجل رجلاه فقط أثقل في النيزان من جبل وحد فما ظنك ببقية جسده رضي الله عنه وأرضاه ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هرير ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير هذه الموازين عند الله التي تثقل وتخف فأما من ثقلت موازينه فعلى العبد أيها الأحباب أن يسعى جاهدا في أن يثقل موازينه يوم القيامة فإذا قال قائل وهذه سنذكرها بعد خفة الميزان أن الإنسان أيها الأحباب عليه أن لا يحقر من المعروف شيئا لا تحقر حسنة جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه متبسم فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقر هذه لا تحقر حسنة بعض الناس يصاب بالغرور يظن أنه إذا صلى في المسجد وراء الإمام أن رصيد الحسنات قد فاض ونسي نسي أن هذه الحسنات تحرق سريعا وتذهب سريعا بسبب ما نتفوه به بسبب ما نراه بسبب ما يلقى في قلوبنا حفظ الله علي وعليكم الحسنات بمنه وكرمه فأما من ثقلت موازينه ما هي نتيجته؟ وما هي نهايته وما هو جزاؤه هذا الذي ثقل ميزانه اسمع إلى قول ربك عز وجل فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية العيشة هي التي راضية عليه فأسند الرضا هنا إلى العيشة فصارت العيشة ذاتها راضية عليه والمراد بأن الجنة هي التي قد راضيت عنه الله أكبر وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية وأصلها أصلها مرضية في عيشة مرضية لكن هنا انظر ما نسب الرضا إلى صاحب العيشة بل إلى العيشة وأريدك أن تتدبر مع القرآن ما قال فما فأما من ثقلت موازينه فإنه راضي عن العيشة او راضي عن العيشة بل قال فإنه في فهو في عيشة راضية في عيشة راضية العيشة كلها قد رضيت عنه وهذا جاء كثيرا في القرآن فإن أنهار الجنة فجرت طوائية لأهلها بأمر ربها وإن ثمار أهل الجنة ذللت لهم تذليلا وذللت قطوفها تذليلا تذلل الغثمار أهل الجنة إليهم رضا بما صنعوا رضا بإيمانهم وأعمالهم الصالحة وذكر الله عز وجل نصوصا كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى أن الحور العين قد رضين عن أزواجهن وأن الجنة ذاتها قد رضيت عن أصحابها فإن الجنة تفرح تفرح بأهلها إنها تتزين وتتزخرف لعباد الله المؤمنين كل شهر رمضان فرحا بأعمالهم وهي أيضا تفرح بأصحابها الذين دخلوا فيها ولذلك احتجت النار والجنة إلى الله وفرحت كل دار بملئها فوعد الله عز وجل وقال لهما قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي وقال للنار أنت عذابي أسلط عليك من شاء من خلقي ولكل واحد منكما ملئها وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فهو في عيشة راضية لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون كل شيء مذلل لهم كل شيء مسخر لهم قال تعالى عن الحور العين حور مقصورات في الخيام وقال عنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولجان مقصورات في الخيام مقصورات عن أزواجهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان تدري ما معنى قصرة الطرف يعني أنها لا تنظر إلا لك لا تنظر إلا لزوجها لا تنظر إلى قصور الجنة لأنها خلقت فيها وتعريفها لا تنظر إلى أنهارها لا تنظر إلى أشجارها لا تنظر إلى نعيمها تنظر إلا لزوجها فإذا ما غفلت أنت وقلبت عينك يمنة ويسرة رفعت عينيك إلى أعلى أو نظرت إلى أسفل لتنظر الأنهار وترى الأشجار وتعجب بالقصور والخيام فتلتفت فتراها تنظر إليك لا تنزل نظرها منك اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة بمنه وكرمه فهو في عيشة راضية العيشة كلها راضية فإذا كانت العيشة وهذه الحياة الطيبة والجنة كلها قد رضيت عن العبد فما ظنكم برب العباد رضي الله عنهم ورضوا عنه ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب وهو في صحيح مسلم وغيره أنه إذا ما دخل أهل الجنة ينادي الرب عز وجل عليهم ويقول يا أهل الجنة إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني سبحان الله إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني فيقولنا سبحانك ربنا وكيف لا نرضى عنك وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وانجيتنا من النار فيقول عز وجل ولكن لا بد أن تسألوني ولا بد أن تتمنوا علي ذكر صاحب شارح الأربعين أنه ابن رجب صاحب جامع العلوم والحكم أن في بعض الآثار يذهب أهل الجنة إلى علمائهم لأن العلماء في الدنيا لأن العلماء في الدنيا علماء في الآخرة يذهب الناس إلى العلماء والناس يحتاجون إلى العلماء في الدنيا والآخرة جمعنا الله وإياكم بعلمائنا فيذهب الناس إلى العلماء ليسألوهم ويقولوا إن الرب عز وجل قد ألح علينا في أن نسأله شيئا فما الذي سنسأله بعد هذا النعيم المقيم فيقول العلماء سلوا ربكم أن يرضى عنكم وأن يسخط عليكم بعده أبدا فإذا ما عاود الله عز وجل السؤال عبادي إني قد رضيت عنكم فأل رضيتم عني فيقولون يا ربنا وما, لا لا وما لنا لا نرضى عنك وقد أنجيتنا من النار وأدخلت للجنة فيقول ولكن لا بد أن تسألوني وأن تتمنوا علي فيقولون يا ربنا نسألك رضاك وأن تسخط علينا أبدا فيقول الرب تبارك وتعالى وهد وهدخلتم الجنة إلا برضائي ثم بعد ذلك يقول الحبيب كما في رواية صهيب في صحيح مسلم فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئا شيئً أحب إليهم من النظر إلى وجه رب الأرباب فينسى أهل الجنة النعيمة الذي هم فيه بالنظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة رزقني الله وإياكم النظر إلى وجهه بمنه وكرمه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هو راض عن هذه العيشة والعيشة راضية عنه الملائكة راضية تدخل عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إنها عيشة أهل الجنة هذا هو جزاء الإنسان إذا ما ثقلت موازين حسناته أما الآخر والعياذ بالله وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه من خفت موازين حسناته فرجحت موازين سيئاته كثرت سيئاته فاق عدد سيئاته العسنات كثرت سجلاته وليس له توحيد يكفر عنه ما اقترف وما فعل من الذنوب والمعاصي كثرت السيئات اسودت الصحائف اسود الوجه وضع في الميزان علّه يثقل علّه يكون له وزن عند الله تبارك وتعالى فوضع بصحيفته ووضع بأعماله ووضع هو بنفسه علّه ينجو لكنه ما نجا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة وأما من خفت موازينه تخف الموازين بماذا؟ بكثرة المعاصي بقلة الحسنات كحال الكثير من الناس لا يفكر في أن يكسب الحسنات في أن يعمل الصالحات بل عمله شيء تجده من معصية إلى معصية من فسق إلى فسق من فجور إلى فجور من زندقة إلى زندقة ليس له وازع يردعه ولا إيمان يرده ولا ناصح ينصحه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعسبه جهنم ولا بئس المهاد وأما من خفت موازينه ما هي النتيجته؟ وما هي عاقبته وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية انتبهوا هنا انتبهوا إلى هذا الجزاء احذروا هذه العاقبة إذا ما خفت الموازين وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وهنا اختلف السلف اختلاف تنوع في تأويل هذه الآية فمن العلماء من قال فأمه هاوية أمه أي رأسه رأسه هاوية رأسه ساقطة لأن العرب تقول إذا ما وقع الإنسان في شدة ونزلت عليه مصيبة يقولون هوى على أمه هوى على أمه أي سقط على رأسه فالأم قد يراد بها الرأس وقد يراد بها أيضا المأوى والمصير والمآل فأمه هاوية ولا تعارض بين التفسيرين فإن من خفت موازينه سوف يأوي إلى النار ويسقط فيها على رأسه والعياذ بالله فأمه هاوية يسقط في النار على رأسه قال ابن عباس رضي الله عنهما وسمى الله عز وجل أو جعل الله تعالى هذه العاقبة بهذا التعبير قال فأمه هاوية فشبه النار بأنها أمه لأنه يأوي إليها كما تؤوي الأم ابنها إليها لأنه لا مأوى له سوى النار أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار نترك الحديث عن بقية الصورة المباركة بعد صلاة المغرب بإذن الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية هكذا من رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته فإن أمه هاوية أمه هاوية قد, وقعت علي قد وقع على أمه كما تقول العرب وقد وقع على رأسه وهاوية هذه اسم من أسماء النار قيل إنها الدرك الأسفل من النار وقيل غير ذلك فالهاوية اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله فأمه هاوية مأواه النار وسوف يسقط على أم رأسه في النار واسمعوا إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن الموت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء الله أكبر فيجلسون عند رأسه فينادون على روحه ويقولون وهذا غير حديث البراء بن عازم فينادون عليها ويقولون أيتها الروح أخرجي إلى رضا من الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج وتنبعث لها رائحة أطيب من ريح المسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلون يتناولونها أي الملائكة فيصعدون بها إلى سماء الدنيا حتى يصل ريحها إلى سماء الدنيا روح من؟ روح المؤمن الموحد الصادق الطائع جعلني الله وإياكم بمنه وكرمه فيقول أهل السماء لمن هذه الروح؟ ثم تفتح لها الأبواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب بها إلى أرواح المؤمنين فيفرحون به كأشد ما تفرحون بغائبكم ثم يسألونه أي أرواح المؤمنين يسألون هذا الميت هذا الميت الجديد الذي انتقل إلى الدار الآخرة فيقولون له ما فعل فلان ماذا فعل فلان فتقول الملائكة دعوه فإنه قد ارتاح من غم الدنيا فيقول هو فماذا فعل فلان لأنهم هم على علم لكنهم ينتظر هل نجى أم لا فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية ذهب به إلى أمه الهاوية يا له من حديث يخلع القلب من الصدر فأمه هاوية ثم قال بعدها وما أدراك ما هي ما أشعرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هي وما أدراك ما هي ما أشعرك ما هذه الهاوية وهذا للتهويل والتفخيم هذا الاستفهام ثم بين هذه الهاوية فقال نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية نار موقدة حمية لشدة الوقود عليها نار عظيم لهبها شديد سعيرها. عظيم عظيمة حرارتها نار عظيمة ومهما تكلمنا عن النار ومهما أكثرنا الكلام عن النار فإنه يسير وإنه شيء قليل وعلينا أيها الأحباب أن نذكر النار دائما وأبدا فكم حذرنا ربنا من النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله, لعل... وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين نار حامية نار شديدة الحر أحمي عليها وأوقد عليها مدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه أي نار الدنيا التي تدمر كل شيء وتحرق كل شيء ناركم هذه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله والله إنها لكافية في التعذيب وفي التنكين قال ولكنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها كلهن مثل حرها وفي رواية الإمام أحمد بسنة صحيح وضربت بالبحر مرتين ضربها الله بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد فلا إله إلا الله أيها المسلمون يا أهل التوحيد والإيمان أتدرون أن النار تتنفس أتدرون أن النار تشتكي لربها اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهريرها وأشد ما تجدون في الصيف فمن حرها لا إله إلا الله النار تشتكي فما ظنك بمن كان فيها النار تشتكي وتستغيث فتقول أكل بعضي بعضا فجعل الله لها نفسين جعل لها وقتين تتنفس فيهما وتتروح فيهما في شدة البرد وفي شدة الحر إذا اشتد البرد ونزلت الثلوج وتعذب الناس لشدة القر فإن هذا من فيح جهنم فهل ذكر الناس ذلك وإذا اشتد الحر أيضا فإن ذلك من فيح جهنم أجل أيها الأحباب والحديث في صحيح البخاري فاذكروا النار وأكثروا ذكر النار يقول ابن عمر رضي الله عنه أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامها حديد أكثروا ذكر النار يا من انشغلتم بالشهوات يا من شغلتكم النزوات عن طاعة رب الأرض والسماوات أكثروا ذكر النار يا من ظلمتم عباد الله وتسلطتم على خلق الله فجعلتم تنهبون أموال الناس وتأكلون أموال الناس بالباطل اتقوا الله عز وجل فإني أذكركم النار والنار حرها شديد والنار قعرها بعيد والنار مقامعها حديد أكثر ذكر النار يا من انشغلتم بالتلفزيون عن طاعة الله انشغلتم بكل الطرهات عن آداء الصلوات في أوقاتها إذا من شغل العبد بتلك الأمور فإن موازينه ستخف وإن أمه ستكون الهاوية والعياذ بالله وأما من خفت موازينه فإن فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية من القائل هنا الله جل وعلا هو الذي قال حامية فإذا عظم الله تعالى شيئا فإنه عظيم ولا شك نار حامية جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أي أخروا صلاة الظهر فإن الحر من فيح جهنم ولذلك كان من السنة أنه في الصيف أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبل خروج وقتها تقريبا بنصف ساعة أو أربعين دقيقة وتسمى هذه سنة الإبراد وهذا خاص بفصل الصيف إذا ما كان الحر شديدا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عند الزوال تسعر جهنم وتسعر النار وما أدراك ما هي نار حامية ما السبب الذي أودى به في الهاوية ما السبب الذي من أجله دخل إلى أمه الهاوية ما السبب الذي من أجله زج به على رأسه في نار جهنم إنها خفة الموازين كثرة السيئات وقلة الحسنات وإياك أيها العبد أن تحكر من الحسنات شيئا لا تحقر من المعروف شيئا وكذلك لا تحقر صغائر الذنوب إياك أن تحقر محق أن, أن تستعمل أن تمشي على ما يمشي عليه كثير من الناس من تحقير الذنوب وتصغيرها لا تحتقر ذنبا فإن أهل الإيمان يرون الذنب الصغير وكأنه جبل سيقع عليهم وأما أهل النفاق والزندقة وأهل المعاصي والفجور فإنهم يرون الكبائر وكأنها ذباب على أنفهم والعياذ بالله جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب لا تحتق الذنبا إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاذى بعود وجاذى بعود حتى أضرموا ما أنضجوا عليه خبزهم وإنما مثل محقرات الذنوب وإنما وإنه متى ما اجتمعت محقرات الذنوب على العبد أهلكته والعياذ بالله هكذا حال محقرات الذنوب كاجتماع العدان من أجل أن تضرم النيران فكذلك إذا اجتمعت على العبد فإنه إذا أخذ الله عز وجل به عليها إذا أخذ العبد عليها فإنه سوف يهلك لا تحقرن صغيرة خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى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 وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كم بك السلف الصالح لتلاوة هذه الآية المباركة ومما يشبهها أيضا في كتاب الله والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقالت تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون إن هذه السورة احتوت فوائد بلاغية إليكمها أيها الطلبة وأيها الإخوة الكرام أول فائدة بلاغية الاستفهام الاستفهام للتهويل وللتعظيم القارعة ما القارعة ثانيا الاتيان, بالظ... الإتيان بالاسم الظاهر بدل الضمير وإعادة الاسم الظاهر بدل الضمير من أجل تعظيمها وتهويلها وتفخيمها في قوله وما أدراك ما القارعة ولم يقل وما أدراك ما هي الفائدة الثالثة التشبيه المرسل المجمل في قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فلقد ذكر آدات التشبيه هنا وهي الكاف ولم يذكر وجه الشبه لم يقل كالفراج المبثوث في انتشارهم وتفرقهم وتبعثرهم وكذلك في قوله كالعهن المنفوش ذكر الكاف وهي آدات التشبيه ولم يذكر وجه الشبه والمعنى كالعهن المنفوش كالصوف الممزق المتناثر المنصل الفائدة الرابعة المقابلة فانه ذكر سبحانه من ثقلت موازينه فقال فمن فأما من ثقلت موازينه ثم ذكر بعدها وأما من خفت موازينه وهذه من المحسنات البديعية الفائدة الخامسة المجاز العقلي فإن الله سبحانه قد ذكر هنا العيشة الراضية فهو في عيشة الراضية فأسند الرضا إلى العيشة والأصل أن الإنسان هو الراضي الفائدة السادسة الاحتباك الاحتباك, الإحتباك وهو حذف ما يتعلق حذف كل نظير بنظيره من أجل التجوز فقط فهنا قال تعالى فأما من ثقلت موازينه ما قال وقال في من خفت موازينه فأمه هاوية وذكر في من ثقلت موازينه بأنه في عيشة راضية ولم يذكر في من خفت موازينه بأنه في عيشة ساخطة وهذا يسمى الاحتباك وهذه من المحسنات البديعية أيضا وكذلك مما احتوت هذه السورة من وجوه البلاغة توافق الفواصل وهذا ظاهر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتوافق الفواصل يكون في الآيات الأولى ثم الآيات الأخيرة وهذه أيضا من المحسنات البديعية القارعة أم القارعة حدثني بعض من أثق به أن أستاذة في التربية الإسلامية أو معلمة قرروا لها في البرنامج أن تحفظ الأولاد سورة القارعة وبين يديها مصحف على رواية الامام ورش ورواية ورش القاف كيف تكتب تكتب بنقطة فوقها وهذه المعلمة الظاهر أنها لم يأخذها أبوها إلى الكتاب ولا تحفظ صورة القارعة فجعلت تملي على الأطفال الفارعة ما الفارعة وما أدراك ما الفارعة صدقوني والله حتى أعاب عليها الأطفال وقالوا أننا قد حفظناها في الكتاب لأن هذه المرأة لا تعرف كتاب الله لا تعرف نفسها أنها تفتح القرآن حتى أنها لا تحفظ قصار السور هذه معلمة في التربية الإسلامية وإنا لله وإنا إليه راجعون إنه الخزي والعار والله هذه السورة على وجازتها وقلة آياتها كثرت معانيها وكثرت فوائدها أول فائده. عظم وهول يوم القيامة وذلك يظهر من تعدد أسماء هذا اليوم ومن ذلك تسميتها بالقارعة التي تقرع الناس بأهوالها تقرع القلوب بفزعها ويستفد منه تأكيد الله عز وجل على تعظيم هذا اليوم وكم ذكر الله لنا هذا اليوم بأساليب مختلفة وطرق متنوعة وعلى الإنسان أن يعيش مع كل آية من كتاب الله حتى يتصور ويضع في ذهنه هذه المشاهد التي لا بد أن يراها وذلك يظهر من هذه الاستفهامات التي تفيد التهويل والتفخيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كل هذه الاستفهامات لتفخيمها وتهويلها وتعظيمها ويستفاد من هذه الصورة المباركة أن الناس يخرجون من القبور يوم القيامة فزعين كما قال الشنقيطي ورحمه الله ووجه الدلالة أنه ذكرهم وشبههم بالفراش المبثوث الفراش المنتشر المتفرق فهذا دليل على أنهم يخرجون من القبور فزعين لأن الناس إذا أصيبوا بالفزع انتشروا في كل حدب وصوب وتفرقوا في الأودية والشعاب وها نحن نرى إذا ما حل بالناس كارثة إذا منفجر شيء أو وقع حادث أو تزلزل الأرض من تحت أقدامهم ماذا يحصل لهم تفرقوا الكل يفكر في نفسه الكل يبحث الخلاص لنفسه فقط وفي يوم القيامة الأمر أعظم من ذلك كالفراش المبثوث ويستفد من هذه الصورة أن الإنسان لا يفكر إلا في نفسه يوم القيامة ولا يفكر في غيره مهما كان صالحا لأن الأمر جد, جد والله ويستفاد من هذا من هذه السورة أن ما هول يوم القيامة يؤثر حتى على المخلوقات العظيمة في هذه الدنيا يؤثر على الجبال فإن الجبال لارتفاعها على ارتفاعها وارتفاع قممها وصلابتها وشدتها يصيرها الله تعالى كأنها صوف ممزق كالعهن المنفوش ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات عليه أن يخاف لأنه إذا كانت هذه المخلوقات التي هي أقوى منه وأشد منه واصلب منه يحدث لها كل ذلك فما ظنك بجسمه الضعيف بجسمه النحيف الذي لا يتحمل حتى مجرد الأدواء في هذه الدنيا فما ظنكم بأهوال يوم القيامة أعانا الله وإياكم على ذلك ويستفد من هذه السورة ثبوت الميزان يوم القيامة في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فإن هذا شيء ثابت في الكتاب والسنة ويكاد أن ينعقد الإجماع على ذلك ولكنه قول جمهور العلماء وهو ميزان حقيقي حسي له كفتان ولسان مشاهدتان يوزن به توزن بهم الأعمال والسيئات والحسنات ويستفاد من هذه السورة تعدد الموزونات تعدد الموزونات يوم القيامة فإن الصحائف والأعمال توزن وكذلك العباد ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يسعى بكل جهده في حياته أن يثقل موازينه بالحسنات وأن يسعى في تثقيل كفة حسناته لأن الإنسان سوف يحتاج إلى هذه الأعمال الصالحة فإنك قد لا تدرك قيمة هذه الأعمال لكنك يوم القيامة يحولها الله عز وجل لك هذه الأعمال إلى أعراض وأسيام لتراها بعينيك فإن الأعمال الصالحة اليوم معاني لكنها تتحول كما قال العلماء إلى أعراض مشاهدة يوم القيامة يأتي القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح المسلم من حديث أبي أمامة يأتي القرآن أو بعضه كسورة البقرة وآل عمران كأنهما غيابتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة فيستفاد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن لا يحتقر معروفا وأن لا يحتقر عملا صالحا وكذلك يستفاد منها أن الإنسان عليه أن يحافظ على حسناته فكم نحن نكسب الحسنات من جهة ولكننا نخسرها من جهات كثيرة فعلى الإنسان أن لا يحقر ذنبا أيضا وأن لا يحتقر حسنة وأن يحافظ على هذه الحسنات لأنه سوف يحتاجها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك قل لبعض السلف إننا ما رأيناك تغتاب أبدا أحدا من الناس ما رأيناك تقع في عرض الناس قال لو كنت واقعا في, في عرض أحد في عرض أحد لوقعت في عرض أمي لأن أجدر الناس وأحوج الناس للحسنات والأكثر استحقاق للحسنات بعد هي أمي الله أكبر إنه الفقه العلم. فهو يحافظ على أن لا يعطي حسناته لغيره ولذلك ذكروا عن كثير من السلف أنهم إذا مغتابوهم أرسلوا لهذا المغتاب الذي وقع فيه بشيء من اللحم أو شيء من الفاكهة فيتعجب هذا المغتاب كيف كنت الآن أقع في عرضه أتكلم فيه بسوء ويرسل إلي قرطاص من اللحم أو قفة من الفواكه ولكنها قد صفعة على الوجه يرسل إليه بمكافئة ليكافئة لأن هذا المغتاب الذي اغتابه إما أن يخفف, يخفف عن هذا الذي اغتيب ووقع فيه فتذهب سيئاته إلى هذا الرجل الذي اغتابه أو أن يأخذ من حسناته فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحرص على أن يحافظ على هذه الحسنات كم يحرص الناس على تنمية الدراهم والدنانير واليوروات ولا, ولا, ولا, ولا يحرصون ولا يحافظون على تنمية هذه الحسنات ولا المحافظة عليها فالحسنة الواحدة قد يثقل بها الميزان وحينئذ يفوز الإنسان يفوز بجنة الخلق ويفوز بالرضى والرضوان ولكنه أيضا قد يخف ميزانه وحينئذ تكون أمه هاوية إلا إذا تداركته رحمة الله تبارك وتعالى ويستفد من هذه السورة أن الذي يثقل ميزانه بالحسنات فإنه سوف يكون في عيشة راضية سوف يبلغ في النعيم إلى درجة أن هذا النعيم راض عنه فما ظنك بهو كيف يكون هو راض عن هذا النعيم فهو في عيشة راضية ويستفد من هذه السورة خطر خفة الميزان يوم القيامة خطر خفة كفة الحسنات وثقة لكفة السيئات ويستفد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن لا يحتقر ذنبا فلا تحقل الذنوب لا تقول أنا لا أفعل الكبائر وهذه صغائر لا بأس وعندي حسنات سوف تحرقها أو تذيبها إياك أن تأمن مكر الله فإن الله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا تأمن مكر الله جل وعلا ويستفاد من هذه السورة أن الذي يتخف موازينه يوم القيامة فإنه يأوي إلى النار ويهوي فيها والعياذ بالله على أم رأسه ينكس فيها تنكيسا ويستفاد من هذه السورة شدة حر جهنم والعياذ بالله نار حامية وتعبير الله عز وجل أبلغ تعبير وأعظمه وأفصحه فإذا قال قائل لو أن إنسانا استوت كفة حسناته مع كفة سيئاته فما هو معاله؟ لأن من الناس أيها المسلمون من ستستوي كفة حسناته بكفة سيئاته فلا ترجح كفة الحسنات ولا ترجح كفة السيئات فلا يذهب لا إلى الجنة ولا إلى النار إذن أين يكون مآله وإلى أين يكون مصيره أي يذهب به إلى الهاوية لا لأن الله جل وعلا عدل ولا يذهب به إلى الجنة أيضا لأنه لم يأتي بحسنات فاقت السيئات فيدخل الجنة بسببها ما أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى ولكن الحسنات سبب للرحمة خلافا لعقيدة المرجئة يفعلون المعاصي ويقولون الله غفور رحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين قال العلماء إن الذي استوت كفة سيئاته وحسناته هم أهل الأعراف هم أهل الأعراف وأهل الأعراف والأعراف قيل جبل وقيل قنطرة جبل مشرف على الجنة ومشرف على النار أصحاب الأعراف إذا نظروا على اليمين أبصروا أهل الجنة وإذا نظروا عن الشمال أبصروا أهل النار وقيل قنطرة وفي هذا خلاف بين العلماء وأيا كان فإن أهل الأعراف ذكرهم الله تعالى في سورة الأعراف وسمى سورة من السبع الطوال باسمهم وهذا القول هو اختيار علماء الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمن وغيرهم من السلف والخلف قال جل وعلا عنهم وعلى الأعراف رجال وفيهم أيضا نساء لكن ذكر, ذكر الرجال من باب التغليب فقط كما يذكر القوم وقد يقال قوم وفيهم رجال ونساء وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة سلام عليكم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون قال الحسن البصري والله ما جعل الله في قلوبهم ذلك الطمع إلا لرحمة أرادها الله بهم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 وهذا النداء من أهل الأعراف لأهل النار ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون جماعاتكم وكثرتكم وأحزابكم وكثرة عددكم واستكباركم في الدنيا ما نفعكم شيئا ما, نفعكم شيئا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون